الحلوه بقت طعمه بقت طعمه ولا سحر جديد لا خفت روح لما بتضحك بتروح لبعيد اامورت الحلوه بقت احمد بقت طعمه ولا سحر جديد لا خفت روح لما بتضحك بتروح لبعيد ما تحتار وتحتار سبعتاشر قال يعني خلاص تزعل وياه لو أبسها قدام الناس علشان ما يزل سبعتاشر زي الأول و اكتر تطول قد ما تطول تكبر قد ما تكبر جوه القلب حتفضل زي الأول و اكتر لو شفتوا جبلها حتحتاروا تحتاروا تحتاروا والبت والصبر حيداروا يداروا يداروا والحب حتحصل في أزمة وتسعرتوا بالزهيد ايدي احنا اختي والفرحة الوحدة بنقسمها على ضحكتين ده حبيبتي ومش بس حبيبتي ايدي احنا اختي والفرحة الوحدة بنقسمها على ضحكتين يا ما نفسي اشوف هطت مختار فوق جنب الشمس واكتب على زي الأول و اكتر توصل قد ما توصل تكبر قد ما تكبر قلب الأمة حيفضل زي الأول و اكتر لو شفتوا كملة هتحتاروا تحتاروا تحتاروا والبت والصمر حيتداروا ييتداروا يداروا والحب حتحصل في أزمة وتفارتوا امورت الحلوه بقت طعمه بقت طعمه ولا سحر جديد لا خفه تروح لما بتضحك بتروح لبعيد ولا سحر جديد لا تروح لما بتضحك بتروح لبعيد